بارك الله فيكم فضلية الشيخ نستمع أيضا إلى الآية الكريمة برواية ورش بمد البدل فإذا قريتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أوشد ذكرى van de mensen de wereld en wat